بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخش دو مهربان قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير أي محمد بگمان خدا بیستیو وریگرد و تو جی او آفرتی که گفته گفت لگال داده کات درباره هاو سرکی سکالای خوشهی بالای خدا دباد خداش جویلا گفته گفت کتن بو براسی خدا بی سرو بینایه توار عایتی سرتای ام سرتا درباره خویی کتی ثعلبو میرد کی هاتو تخواره رو رجک میرد کی لیتو رد بیتو پیدا لید تو لجیگی دایک می خولات ديد بو خزمتي في صلى الله عليه وسلم باسكي بودجر ريتوى دوي تاويك حالتي وحي بسر في غمبر داديتو توار ايتي سرتي ام سورتها دادا بزيت الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الى اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اوانتان بهاو سرانيان دالين تو لجيگه دايت دایت هاو سرکيان بوقسيان نابن دایچان تونکا تنها أوانن كأوانيان ليبوا لئبوا اوان اقسي چين نابجد کنو بختان چين نابسند دالين بِغُمان خُدا تا پُشی دکاتو له خوش د بیت اگر اوانه پشیمان وبنو دا وای له خوشبون بکن ذالكم توعظون به والله بما تعملون خبير اوانيوا بهاو سرکانيان دلين و دوائي پشمان دبنوا لوي كاو وطيانا اوان دبت کوي ليك آزاد بكن پیش اوو جنو مير دب بيك بگن او بريارا اوو پي آموشگاري دكريد خداش آقا دار باو کارو کردواني ددن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 اینجا اوی کویلی دست نکود، او دبید دو منگ لسر یک بر را جو بید، پیش بید گیشتن یان. جا اوی نتوانید بر را با شست هجار تیر بکات لجم خواردن. اوی که باز کرا با اوی باورتان بتو بید بخداو پیغمبرکی، چنک خدا چار سر دادانید با جیرو گرفتکان، او بر یارانش سنوری خدا، با اوانشی که کافرن، ملکشی فرمانی خدا نابن، سزای ایش و ایش إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين براستي اواني دجايتي و دجمنايتي خداو پيغمبرا كيدكن سرشورو خجالتو شكست خردن هر وقواني پيش امان كسرشورو خجالت کرانو تيكش كان بيگو من ايما بلقو نشاني رونو اشكرامان ناردو تخواروا لسر او راستيانا جابو اواني كافرو بباورن سزاي رسوا کر آماده يوم يبعثهم الله جميعا فيُنبئه بما عملوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. داك <تصفيق> زندو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 ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم ايا سرنجد ندا وكبراسي خدا بهر چيل اسمان سيه كزنية تپا بكن بيه كوا خدا چوار هميان نبيد پينج كزنية او ذاتا ششميان نبيد لو جمارانا كم تر یا زيات ريج نيا كا اولا يان نبيد و آغادار نبيد بسر توت پيان لهر شوينيكو لهر شويني دابن پاشان للروشي قيامت دا آغادار يان دكاتوا به همو او كارو کردواني كا انجاميان داوا تون كا براستي خدا به هموش تيك زانا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 ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصنعونها فبئس المصير اياسر نجد نداء اللواني قد غيتبيان لكراوا كتي لو ودها هر والسر أو رفتاري كليان قد غكراوا بردوام دوام خریشی تپه کن که هموی گناه و دشمنیتیون نفرمانی پیغمبره کاتیچی جدیان بولاد جورک صلایو دل دکن که خدا بوشی و یا صلایوی لیا نکردویت باقل تاو دلین او با تی خدا سزامان نداد به اوقسانه اوقسان و کدایلین او ند دو که بچنال ناوی و ببرجن درن تیدا ای کسرن زامی چی خراپا.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 لا يمكن أن يكون هذا المصدر والدجمنات لا يفرماني البيغمبر لا يمكن أن يكون هذا المصدر والدرسة لذلك عندما يكون هذا المصدر يمكن أن يكون هذا المصدر إِنَّمَن نَجوه مِنَ الشَّيطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون براستي تبي خرابونا بجي هر لشيطان وياه تاوانا غمبار بكاد كبا هنوا ونبعد او تبيا هيت زياني چين پي ويستي خداي لسر دبا ايمان داران هر پشت بخ خدا ببستن تالا زيان بدور بن يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا ففسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِلَّ شُزُوفَ شُزُوَيَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أي أوانى باورتان هناوى كاتي غلدان اشتنو كوبنا وكان دابيتان دو تريت ريبدا بكساني ترو القيدان شنك فراوان بكن او ای فراوانی بکن اگر ای واتان کرد خدا پا داشتی فراوان تان پیدا بخشید کاتچیش دو دوترید استنو جگت چول بکن بو ریش سپیو گورکان تن جگت چول بکن جا اگر واتان کرد خدای گور اوانی ایمانیان یان هینا ای و او و زانستو زانیاریان یان چندها پلو پایا برزیان زیاندا کاتوا خداش آ گایه کردوانی کان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 فاتك ويستان تبيك يا قصي النهائي لقلبي غمر دا بكن بيش اوكارا خيرك بكن بجريت وانا اشتيك ببغشن بهجاران او تشاكر بوتانو خاونترا خو اغرنتان بو او تشاغ بزانن كخدا لي خوش بو مهربانا اشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فاد لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون لها جاري بيش هني خير كانتان كرد خدا في الانتر أولا جهازك أنجام بداهن و زكاة بداهن و فرمان برداری خدا و پیغم برقائب كن خداهن زور آغاية باو كارو کردواني كأنجامي دادن ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أياسر جاء واندنا دعوا لهو زيكرت كخدا خشمي لقرتون رقيليانا عذر وانا نسر باي 1 نسر بوانيش سوين لا صار درود اخون لا كاتكدا كخوش يندزانن خدا سزايشي سختو بتيني بو اماده كردون براسي اوي اوان ديان كرد رفتاري شي ناشرينو كار شي اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اون اسویند خان یان کردو بقلغان بو خو تا سرو مال یان سلامت بیت بو خو ی شو بربستی اندانا ولبردم برو ریوازی خدا ده هر سزا و ازار چی سر شور کر لا تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نمالو سامانيا، نرولكانيان، هرجيز نابنهوي أويكال، دستولي خدا رزقاريان بكات. وانا نشتاجين ناو دو زخنو تيدابو همي شا بزن يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون لو رجدا كخدا هم ويان زندو دكاتوا دزدكنا هر وقبوه وسوين لكاتك دا وادزانن زان نكر رزغاريان دبيتو شتيتشيان دز دكويت خداي غورل لناو خالشي دا رسوايان سوايان دكاتو دفرميت اقداربن كبرستي هر اوان دروزن استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أولا شيطان زالب و بسريان داو داجيري کردون بو هوي يادي خداي لبير بردون أولا دستو تاقمو حزب شيطان أغا داربن كبه دستو تاقمو حزب شيطان خسارد مندو زرر مندن إن الذين يحدون الله ورسوله لا إك في الأذلين. برزتي أوان الدجايتي خداو بيا لن أوانا لنزمتريني خلجين لدنيا وقيامدة. كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. خدا بریاریدا و که بیگمان هر خوامو پیغمبر کنم سرکوتود بین چون ک برآصی هر لا تجد قومی يؤمنون بالله واليوم الیوم الآخری من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون كساني كدزنا كويت باور بهنن بخداو بروشي دوائي لكاتك دا كساني چان خوش بويد خداو پیغمبر كيان کرد بيد اگر چيو دجمنانا باو باپير بن یان ويان بن یا برایان بین یا عشرتیان بین اونای کبوشی و ین ایمان و باوریان لحامو کسیگ للا بن رخت رو پیروز تره خدا ایمان و باوری دات سپاندو و ججیری کردو لبهرو مهربانی تایبته خوی و به هزوجانی چی تایبتهی للا و ما بست قرآن و ایمان پشجیری کردونو یار متیداون سرنجامش دهان خاتب باخه كاني بهشتوه كتن دهار ربار بجير درختو كوشكا كاني داتيه پرد بيت هاوري لقل جياني نبراوده اوانا خدا ليان رازيو اوانيش لخدا رازين اوانا دستو تاقمو حزبو لاياني خداي قورن آقادار بنكا براستي هر لايانو حزبو دستو تاقمي خدا سر كوتو سر